وندعوا مشكورون نجودا وخير رحيم الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نهديه كل الطاعات ليس امرنا و شرح صدوره و ناضعنا بما ينفعنا و فاعلنا بما علمتنا و نشرح الله جعلنا من الذين يعلمون ويعملون فيخلصون في ويخلصون فيقبلون ويقبلون فيكونون من أهل الجنة اللهم أعين أياما بيضاء في الإسلام قبل أن نوت يا رب العالمين أما بعد وحرار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسؤول؟ دع نوان الدكت من المسؤول؟ من المسؤول؟, من المسؤول؟ هذا سؤال عندما نسأله عن أحوال أمتنا لا بد أن تكون هناك إجابة وهناك إجابات كثيرة لهذا السؤال لكنها إجابات ليست صحيحة من المسؤول عن ضياع شباب المسلمين في كل بلاد الدنيا؟ والمسؤول عن ضياع مقدسات المسلمين في كل بلاد الدنيا من المسؤول عن ضياع اراضي المسلمين و ارتفاع في كل الدنيا ومنها بلادنا من المسؤول الإسلام وإعادة الإسلام من جديد ليكون له بوقع ومكان في هذا العالم واحد ممكن يقول الحكام حكام الظالمين كانت هو الإسلامية وغيرها ممكن واحد يقول مؤامرات وحاركوا ليلا ونهارا ممكن واحد يقول مسؤولية العلماء العلماء خارجون من الدين وحكام ولكن لو اقتربنا ان الحكام الظالمين وان العداء متآمرين مع العلمة ان كل عفله من عصور الدين وعصور الإكلام ونشأة لا لن تكون الأرض مفروشة بالورود لأي داعية ولا لأي ربي ولا لأي رسول ولا لأي مفلح فضيت عن نبيك كان ممكن والصحابة نفسهم يستثمر هذا الواقع ويقوله والله أمور أصعب منها طبيعة على السلامة رسول الله بل الدبيت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته بالكرام كان محكوم كأقلية لسلطة في مكة مش ومع الآلة استطاع أن يزرع الإسلام في مكة ثم ينقله إلى المجينة يدرعه بعد ذلك إلى كل ودوء يا رحمة بالعالم فليت على سيد رسول الله الإجابة بهذه الطريقة هي إجابة كما يقول العلماء الناس قاطية قاطية يعني يعني أسكت دايماً على غيره دايماً كده أظهر إننا نكون إننا نكون مسؤول وأسكت التابعة والمسؤولية على غيره وإن من استعرضنا لبعض المشاهد الآن من التاريخ الإسلامي من تاريخ الأنبياء وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابة وفعل <تصفيق> المعاصر ستجد أن المسؤول قريب جدا منك ستجد أن المسؤولية مشتركة مسؤولية الجميع الطالب والعامل والتاجر والمريض والصغير وكبير. ليس هناك أحد معك من المسؤولية لرفع راية الأمة الإسلامية. مهما كان وضعه في رقبتك أمانة لرفع راية الدين ولرفع راية الإسلام وسائتك بالدليل. انت أم. أنا أتكلم بأكلم. أتكلم بأكلمش حاجة تلك الإنسان بس... تقول له. من المسؤول تلقي مقرح حفل العلال لحاكم لي مش عارف ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا علمتنا ان كل مسلم في مكانه مسؤول وعن وضعية معينة مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول وقفوهم انهم مسؤولون صحيح العمل في الدنيا قد يتوجه في مرحلة من المراحل ان يكون جماعيا بل إنه حتماً لابد أن يكون تعاونياً وجماعياً بإقامة الدين ولذلك كل أوامر الدين اهدر الصراط الجماعياً يا أيها الذين آمنوا وربنا لما طلب منا أن ننزرع الدين إلى هذه الدنيا قال في سورة في الشورى أن أقيموا الدين ولا تتصرفوا فيه أن أقيموا الدين شرع من الدين ما وصى به نوحاً والذي يوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين عبر كل النجال كان النداء نداءاً تعاونياً ويماعياً صديق على الفرد رسول الله ومع إن التعاون فرض لرفع راية الدين إلا إن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية بردية سورة مريم قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة قرد قرد مفيش حد في ذلك فلان ولا والله المركز بتاعنا كان حد كلنا كل كنا إيه انت ايه انت دورك ايه انت بصمتك انت عطائك ايه عيلتنا والله كانت عيله جميله والناس بتقول عيلتنا احسن عيله هو, هو انت ايه وسط هذه العائله انت له وزنك لا قدرك لا ثقلك صليت على سيدنا رسول الله خدنا قبل عنوانه أوزان الناس الأوزان ما أذنك؟ قلنا بعثة أن هناك من يزن يعني ألف كالتعقاعة بألف وهناك من يزن أمة كإبراهيم إن إبراهيم كان, إيه؟ كان أمة قالت على أسدنا رسول الله وهناك من يزن رجل وهناك من يزن عشر رجال وهناك من يعني يكون بمئة رجل وهناك من يزن وزن ريشة طبعا نريد هذا من يقول الجماعة ونصارى على اخلاق ربنا هناك من وزنه نص صفر وهناك من وزنه تحت الصفر تحت الصفر يعني عذ على الإسلام يشوه الإسلام عار على الإسلام وجوده هو ووضعيته العام يعير بها الإسلام ثابت على قال هناك من يحمل الدعوه وهناك من تحمله الدعوه كبير يحمل الدعوه شايل الهم شايل هم الدين اما ما بتحمله الدعوه مش كبير خيره وشرره وسايب الدعوه تمشي ده كمان راكب عشان حابب الايه اللي, اللي يحمله الله. صلى على سيدنا رسول الله الله عليه واله وصحبه وسلم لكن قبل ان اخص في هذا الموضوع ساذكر بقصه الاستاذ عادل الاستاذ عادل ده هو انسان يعني يمثل كثير جداً من المسنين الآن وهو يحكى أن رجل اسمه عادي تزوج بحث اسمها عادية وهو عاش طفول عادية ونجح برسه بطريقة عادية وحصل على الأبيتور بمجموع عادي ودخل كلية عادية ولما تزوج تزوج بطريقة عادية ولما خلف خلف ولا السماعة عادي وخلف بنت سماعة عادية ولما وهو عاش حياة عادية وبعد أنه كتب على قبره وحتى موته كانت موتة عادية كتب على قبره هنا يسكن الأستاذ عاد المسلم إنسان العاد المسلم إنسان لا يأكل ويشرب يموت وانتهى الوضوع هذه يعني مهمة ليست مهمة الإنسان إن شاء الله عز وجل خلق الإنسان لهدفين رئيسيين خلقه ليحلوطه في الأرض يعملوها وأنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها فخلقه الثانيا ليعبد الله ويعبد الدنيا لإلاك ولا قوضت الشن والإنس إلا ليعبدون والذي عايش كده عادي ربنا بيقول له أفحسبتم أن ما خلقناكم عرفا وأنكم إلينا لا فتعالى الله يعني تعالى الله وحاش لله أن يخلق الإنسان هكذا يعني عادي او عبثاً صميت على سيدة رسول الله يعني الأثر هذا انطحا وهو معناه صحيح لكن في سنة به الكلام يقول رضاها عز وجل إن خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من إيه؟ من أجل كل الدنيا مستخرى لك لكن أنت المفروض مستخر ومعبد لمن خلقت كل شيء من أجلك حيوانات ربحنا اذا الكل الجمادات بتخدمك في حياتك الحديد تركه السياره بحديد وكويس وكهربا كل شيء من اجلك خلقت كل شيء باللبس اللي انت هذا زرع الزرع بتاكل منه هذه الملابس والمكتب اللي صنعوه خلقت كل شيء من ايه فانزل وخلقتك من من اي شيء فما فلا تنشغل بما خلقتك له عامه خلقته لا لا تنشغل بما خلقته إيه؟ لك عما خلقتك لا صليت على سلامنا نصول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العمل لخدمة الدين المسؤول عن زبع هذا الدين في هذه الدنيا ورفع رؤيته هو نحن جميعا لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن هذا واجب أساسي من واجبات الإنسان أديت قصة سريعة وردة على شؤوهات للناس حول هذه النقطة القصة هي قصة التفيل بن عمر أزة وسيد هذا القصة قصة لابد أن تخصف وأن تدرس وأن تحلل لأن كل مشهد فيها يصحح مكهوم عندنا التفيل ابن عمر أزة وسيد هذا رجل رجل أريب أريب ذكي عبقري مطاع في قومه من قبيلة داوز من أشهر واحد في الصحابة من قبيلة داوز؟ سيدنا مين؟ سيدنا أبو هريرة يعني الحافظ لأنه يفرغوا وعطروا أجر فرغوا في العلم وعطروا أجر وكان أجره إطعامه لأن أبو هريرة لم يكن لديه عمل كان من هذا السلطة ولكن كان عمله جمع السنة حتى انه اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع القيام بعمله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه قال اني انسى يا رسول الله فقال اضبط على اداك ففطظ تحدثه حديثا ثم قال له اضبط على فقال لن تنسى بعدها شيئا سيدنا ابو بغيره كان مفرغ العلم كان مفرغ ومؤيد لحج السنه ولذلك هو استاذ عبد الله بن عمر بيتنازع العلماء عليه من هو الاكثر روايه اللي الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا ابو هريره من دول اسلم على يد الطفيل نرجع بقى للطفيل سيدنا الطفيل كان من دوسي لما دخل مكه خافت مكه عليه ففي حرب اعلاميه ضد الاسلام خافت مكه عليه يدخل في الاسلام لانه مسك كبير في الاسلام فشو اللي قالوا لهم قالوا له يا هذا الرجل محمد شاوروا عليه عند الكعبه إن هذا الرجل لا تقترب منه ولا تسمع له فإنه يقول كلاما يصحى من جنات يفرق الرجل عن زوجه يشيره من ذلك إلى أحد أسلم إنك أحد أسلم ويزوجته وأسلمني من ويفرق كل عن ولده أحد يسلم وأبوه أسلم وخبقه يقول حتى وضعت في أذني كورفوسا كورفوسا يعني كورفوسا كورفوسا أضعت في أذنك لما اطوف حول الكعبه وكان في طواف حول الكعبه بس كان صواص بين الثاني والطواف للاستاذ كان طواف حتى بعض الأوقات كان نايمين وفوقونا في البيت عرايه تماما في الشيطان بيضحك على يقول لك لان كل ملابسك في تبلوه كل ملابسك ايه لوفه مش عايز اطوف وايتل انا كانت انت كده ظهر نزلوه زي واحد كنت في أحد المستاجر ان تصطور الاولى بيسالني بقى في الجمع بيقول لي قال لي احدهم ان حرام افعل الحمام بالقلب تراني لماذا لان في صوره في القران في سوره الايه قلد ربنا بيقول نون ولا عندما افعل بالقلب يبقى انا كده يعني استخدمت القلب ده ده مش المنطق والجديه فقلت له ربنا حسوشنا ده كلمه لباس في القران ده اللي دخل دوره المياه اللي باس كنت لو هو كلمه جاءت القران اذا لو هو دخل دوره المياه يبقى كده اسال ليه القران مره الا يتحرك ولا دوره المياه ابدا وصليت النبي ايه اللي أولا بهذا وغيره وهم كثير الناس بيستفعلوا نعم تعرف المضاربين الطوائف الباطنيه والقريه دي الاكثر القريه المنشه بعض الطوائف الشيعيه المكفره بالقبل الشعره تطنيه يقولون له ظاهر وباطن صريح النبي يعني مثلا تفسيروا ان الله يامركم تذبحوا ايه بقره فيقول البقره عايشه يقول لك ان القران له ظاهر وباطن نحن نعلم بمضابطه ان تكتبوا ظاهر وده السر الباطنيه ديت اكثر مرحله مر بيها الاسلام تشوه وشتت ونصف والعلم ضاع بسبب الجهد كان يقولون إيه؟ لا تتكلموا في بيت فيه سراج سراج عنه واحد عم جعله سراج عم جعله صلى الله عليه وآله وصحبه نجع لمبارا قصيد بن عمره النوسي يقول وهو يطوف بالكعبة هكذا والنبي صلى الله كان يصلي يقول فأبا الله إلا أن أسمع شيئاً ما هل سيئ تأثر من القرآن يقول فقلت في نفسي ما هذه الحماقة التي أنا فيها والله اني لا اميز الكلام بعضه من بعض وطلع الفرص وسمع وهو بايه فلما انتهى من التواقف سال سال كم من منتظر يخدم الدعوه خدمه هادئه طريقه واحتياج عليه ان تصل وحتى لو كده قال ماذا يفعل من يريد ان يصل الى هذا الرجل قال له بعدي داني يعني امشي وراي امشي وراي واخذه من بعض الطرق حتى أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقب من الأرقب وأسلم وأقام شعراً مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الإسلام ثم رجع إلى دوسل دعاها إلى الله فما أسلم معه إلا أسرته ثم بعد ذلك رجع للنبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي وقال يا رسول الله إن دوسل غلبها الجنة والربا فضعوا عليهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال اللهم اهدي دوتا وامره <تصفيق> أن يفقق ورجع بعد ذلك ثلاث سبع من الهجرة معه دولة كابلة معه ثمانون بيتا ثمانون عائلة من دوس كلها تشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسوله القصة فيها دروس كثيرة كما قلت منها أن الدعوة دوع من أنواع الجهاد يعني ده حصل مره بمبذرن واحل والخندق وفتح الخديبيه وخيبر كل هذا ولم يرسل له ان ياتي نوع معه لان الدعوه نفسها نوع من انواع الجهاد هو نفسه مع المجاهدين يكون الى الله من الداعين صليت على سيدنا بعض الناس فهم ان كلمه جهاد تعني فقط السيف تعني فقط القتال صليت النبي ونسألوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخضر الجهاد كلمة حقا عند النساء فإذا عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونسأل الله عز وجل لها قول وجاهدوا و... مش يعني لا يمكنكم نوع. نوع كلمة جهاد وكلمة جهاد بأبذل جهد إلى رفع الرائد أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فيها دروس كثيرة جدا منها الرفق في الدعوة ومنها التماهل في ومنها الزمن جزء من العلاج لكن الدرسة التي نحن نقول أن الرجل فهم من أول ساعة أسلم فيها أن عليه واجب لهذا الدين لا يوجد شيء فيه نبي وأنا رجل مشتابق لكنه أوجب على نفسه ما يجب على كل مسلم أن يكون في رقمته بيع وأمانة ماذا قدم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك راح قومه ورجع قال أنا في شركة المهمة عايز دعم من المحاولة دعم فكري ودعم من هجي ودعم تذكيري فدعمه النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة كبرى أجوانها أرفق بهم صلاة رسول الله فإذن أبو بكر الصديق قبل أن يحفظ القرآن كله قبل أن يطبع الأحاديث الذي أنت تحفظها وربما لا يحفظها هو فإذن أبو بكر أول يوم أسلم فيه أسلم معه فيه نفس اليوم خمسة من الذي يعلم أبو بكر أنه هو يجب عليه نعم الخدمة لدينه ويصلح ما فينا اليوم لكنها بديهية إن بديهات إن أنت مسلم إن أنت مصلح ان أنت مغيث إن أنت داعي إن إنت عليك دور التوضيح إن عليك إلا البلاء التوضيح لناس وكأن ربنا سبحانه وتعالى المجرد أن أنت مسلم سلمك كشاف وأنك صدرناك واجب كده بدون محب يطلق مني وانا شايف النفس الضلة وفي آبار سيقعون فيها بمديهية وانا الوحيد الذي معي كشاف ان انا ايه ان انا اضوية ومش اضوية لنفسي ان اضوية لنفسي وادوية لماذا لن ايه ايه ايه ايه ايه والله عز وجل سمى الدين نور قد جاءكم الله ايه نور نور وكتاب مبين <تصفيق> نور هنا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن القرآن نور قال تعالى وَعَذَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا بل إنتَ نُورِش المفروض أن إنتَ نُورش كأن الإنسان مغمن تعالى الله فعالة اللّهُ نُورُّا السَّمَوَاتِ يقول إيه اللّهُّا تفسيرها إيه تفسيرها النّور المؤمن بين الناس كنورٍ منُور السَّمَواتِ والأرض اللّهُ نُورُّا السَّمَوَاتِ والأرض بثل نورِهِ كمشكاتِ بيهة بصراحه المطلع في الزجاجه الزجاجه كانها سوق ذهبي ينقل شجره المباركه زيتونه بشجره شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولولا تنفس النار نور على نور تفسير هذه كثير انه نور بوقت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مثل ما حدث مع سيدنا الطفيل حدث مع سيدنا ابو ظافر سيدنا <تصفيق> أبو ظهر، لو سمحت لدينا البطاقة الشخصية بتاعتك في يوم أسلم سيقول أنا ربع الإسلام واحد من أربعة واحد من أربعة من أوائل من سيدنا مين؟ سيدنا أبو ظهر أبو هو الآخر وكان هذه المرحلة دي مرحلة التفاة على الدعوة وعدم الجانب للدعوة لكن هو غريب مش إن الله ليس فجعل بالدعوة قدوري بحتى كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم لعباد عباد عم النبي صلى الله عليه وسلم العباد غالب الأقوال تقول إنه كان مسلم سبرا بل إنه كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحصول على اخبار من قريش قريت على سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن سجل لنا ناس ضعفة لكنهم رأوا أن عليهم مواجب العفار الإسلام مهما كان وضعهم قرآن الكريم على رأس هؤلاء مؤمن قال ياسين مؤمن أبي ياسين وقصة هذا المؤمن هل يعمل اسمه؟ كما ورد في بعض التفسير أن اسمه حبيب النجار حبيب النجار نجار إما اسمه وإما وصفه بمعنى إن هو كان اسمه حبيب لكنه كان يعمل نجارا يقول أنه اسمه حبيب النجام لكنه كان يعمل اسكافي يعني اسكافي كندر جي كندر جي حلق الأول مرة أسمع كندر جي صلح الكنادر أو جمجم صلحت عدمي على فكرة كندر جي جي كل دي مدخولات على اللغة العربية من الأغطمانيين كلمة جي جي صلحت عدمي المهم كان يعمل اسكافي يعني يصبح الأحذية وكان مريض بالجن يعني وكان فقير على وكان بعيد عن البلد من اكثر المدينه اللي وكان في في المدينه اثنين انبيات ثلاث انبياء ارسلنا اليهم اثنين ف كذا عنده اعذار كثيره جدا بيقول لك وانا ماشي ومع ذلك مرض وفكره وبعده ووجود ثلاثه من الانبياء واللشبهات توقعه اللي هو يقول لك انا انا اعمل ايه بالدين وانا وانا مجهوري لكنه جاء وقال كلمه الحق حتى قتل تحت احذيه تحت احذيه المشركين حتى خرجت معاؤه من دوره وهو في هذا الحال بشر بالجنة قيل ادخل يقال يا ليت قومي يعلمون حتى وهو خلاص بو الشر بالجانب يفكر في مين في واجبه ناحية قومه يا ليت قومي يعلمون حتى هم كفاره دفحينه يقول قومي مشاعر الحب لغير المسلمين لا أقصدوا حب النصرة ولا حب ال الاتفاق معهم في, في, في جرائل المسلمين انما حب اسمه يسمى حب الشفقه حب هو ده اللي خلى النبي يدعي هو روح يدعي لحد اللي اللي, اللي اللي ما يكون بيحبه قال اللهم اهد قوم بينهم لا يعلمو نهلكهم يا رسول الله قال عسى الله ان يخرج من اصوابهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الحس وكان هذا الحس ايضا عند مؤمن قال ياسين انت لست مريضا مثله ولست بعيدا مثله ولست فقيرا مثله وليس هناك انبياء ينبئ عنك فاين جهدك واعطائك لدينك فلذلك لم يتأخر مؤمن ال فرعون قال الراجل عارف ان هو يعني طول ما يجهر بالحق يقتل وده كان مقرب جدا ويقال ايه اخذ كان مستشار الفرعون كما يقال يقال ان هو كان وزيره ويقال ان هو كان قريبه ومستشار شخصي له ومع ذلك لما أسلم وكثم إيمانه ولكن لما جاء الفرصة لخدمة دينه يحرم لم يتراجع وقال رجل رؤمن من آل فرعون كده يكتم فيما أدى كان عايز كان عايز يفعل الشر عبدالصرورا رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات وإن يكون كاذبا فعليه كثير ويكون صادقا يطلب صدق بعضه <تصفيق> الذي يعدوكم واخذ يده الى الله هكذا لحد نهايه يعني صفحتين القران في الدعوه واسلوبه في الدعوه وفي الاخر ربنا الرجاء فاقامه الله سياتي بايه ما, ما نقب فاقامه الله سياتي ربنا ربنا لنا واحد قتل لأنه قال كلمة الحق وقف على الظالمين واحداً يقتد إنه هو فوقاه الله سيئات ما مكره وكصته في سورة الغافر فسورة الغافر لها اسم ثاني اسمها سورة الايه؟ المغمد سورة المغمد نسبة إلى مغمد آلي فرعون طبيعاً سيئاتنا رسولينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولام صغير أقول لك السن سن ليس عذراً أن أنت تخلى عنديها أولام صغير وكان هناك ساحل وكان هناك حاكم ظالم وكان هناك راهب وأسلم هذا الأولاد وعطاه الله عز وجل موهبة موهبة القدرة على الشفاء بإذن الله ودارت الأيام, دارت الأيام وعمل في الدعوة يحارب الوسنية ويحارب الأصنام وأدخل ناس كثيرين في الدعوة ولكن وقف ذات يوم بين يدي الملك ليحاكم هذا الغلام لان كان ايضا مستشار الملك اعمى احمد فقال له ان هذا الطفل يشفي فذهب اليه وقال له مش في ما تريد قال انا لا اشفي لا معش في الله قال وهل هناك الله غير الملك قال ربي وربك رب الملك الذي خلقنا جميعا هو الله فقال يقدر ربك هذا أن يشفيني قال آمن به وادعوه وسيشفيك بإذن الله فهابر به فدعاه فشفيه فرجع مرسوط إلى الملك يقول له قد شفيه قال ومن شفاه قال الله قال وخارف لك رب غيرك قال ربي وربك ورب الدنيا كلها الذي خلقه هو الله فنشر ولن يتراجع عن دينا وحكم هذا الغلام وإلى آخر تصدق هذا الغلام لان هذا الغلام صحا فيما صح في حياتي لخدمه ديني ولخدمه دعوتي انا عايز أقول ان هذا مريض وهذا راجل صح بنصر ممكن يضاف عليه وهذا طف وهذا تاجر كابو بكر هذا رجل صح البلد كخططير بمعمر الدوسي كل هؤلاء على اختلاف مواقعهم قاموا لخدمه ديني طبعا سيدنا يعني ممكن واحد يقول الذي له الحق أن يتقدم لخدمة دينه والإنسان الشئير الخالي من المعاصم المحصول ولا أثبت إلا للأمبياء ونحن او على الأقل الصالح المعروف الصلاحي الذي نشأ في بيئة علم وبيئة صفوة وبيئة مشهولة وكذا وكذا ورد على هذا الأمر بل العاصم والمضمن على المعاصم ولكنه يكرهها ويتمنى العودة لله سبحانه وتعالى عليه واجب أيضا للعطاء للجميع والذي يدد على هذا قصته غير. قصة أبو محجن أخطقه فقصته أنه أسلم وكانه من الخمر فلما أسلم لم يستطع أن يطلق الخمر مرة واحدة فكان كل ما شريف جاء للسليفة يقول له أصبت حتى أن فطغرني أجعله معا حتى وهو يقام عليه حد شارك بالدولة الإسلامية فدخل المسلمون معركة مع القادسية خادثان فيه بيت المقبس في خلصة القادسين محافظة كبيرة جدا في العوار القادسية دخلت ودعت معركة القادسية ومن كان قائلوها؟ أحد العشر المشارين في الجنة السيدة ميت لتعرف على الموقف وكان قد مرضاً مرضاً مرضاً لأنه يستطيع أن يجب على هذه المقعدة كما تجد سأل ومثلت يجب على المقعدة في نهاية كما أحد المشاهد الكبار أقريباً الشيك محمد حسان بقى يحكي كثرة أنه كان في في زور مستشفى يسلم عن الناس وكما ف... وهو تيزور الناس واحد بيقول له ادعي عم الشيخ انا مالك بايه قال له ادعي لي اقعد الله يبارك لك انت وانا شكرنا ربنا النهارده على نعمه ان انت تقدر تقعد ده انت قاعد تقول انا نهأت من الايه لا انا هاقف يا شيخ انا اتمشى شويه يا احمد نعم هو الله لا ايه لا قصوها نعم ربنا نعم ربنا السكر علينا أن نحن دعانا إلى أن نعذها ونصيها ونصيها وهذا ما حصل هذا ما حصل أن هذا أبو مريكا الثقفي سيدنا سعيدنا أبو والقاض لم يستطع أن يجلس هكذا فليس يقدر يوضع الحصان ولا على ما قتل عشان يقاتل بها لكي يجلل المعركة هكذا في بيت قيود قادسية وينظروا من النافذة و على بطن و هكذا شادر يعد و يتنب على المعركة في البيت البلقاء ماهي؟ البلقاء دي يبقى النقا بتاعت و الخين نعم فأبو بحجان شرب وهو في المعركة شرب ملمة شعرت ببطن حتى هذه اللحظة شعرت ببطن و شوف يشوف الصحابة داي في يعني يرضوا بايد العاقب برفق فمرت <تصفيق> لين حصل فراح للقاعد يقول له اطفوا حد اطفه عايز ايه عايزينه <تصفيق> وعايز يطرد صار في في الثغر لا حد لا حدود تطبق في اثناء قال كثير من اطفاء فقال احبسوه حتى تنتهي المعركه فحبس تاخد يدك وجاء سلمى سلمى براسها اذا بتاع فطيب جاءت سلمى طالعه له طالع وقال لها يا سلمى يا سلمى فكي وصر اعطيني البلقاء التي لتعب هو ودافع عنيني ما كانش متخيل ان من الدفاع وهو من يلعب الهجسام فا انا مت فقدت مني وإن انا رجعت وعاهدت الاضع في وثاق هذه القيود مره ثانيه فاطلقت سوي ومن غير ما تقول ثاني بعد في الشدات قائله كتاب عائد ملكه ولولا ان هذا محجن في مربطه لو قلت ان هذه سلطه وجولته ولولا ان البلقاء في مربطها قلت إنها الضلقاء وكان ملتبس وانتعد المعركة وسأل من المنثم فقالوا أبو محجن قال أبو محجن في السجن هل تبعى فهو رجع وفعل عهد وضع يده في الكريوزة. فقال له لما فعلت والله لا أقيم عليك الحد أبدا فقال وماذا يطهر من ذنبك وأنا والله لا أعلم لها أبدا الشاهد في الموظف لأن الإنسان الغارج في المعاصي غير معكي من أن يكون له دور في خدمة هي الهي في الآخر. ده دوره الذي أستطيعه. لأن بعض الناس ساهم أن دوره في دينه لازم يبقى عالم. ولازم يبقى جعله كده قدام الشاشة وعنده ميكرافونين ثلاثة. يبقى كده. أو يبقى ليه منبر. أو يقول مان خلاهاب. يعلمك كثير في الأمة. هناك أحد لازم يبقى عالم. يبقى عنده كتب. تقول الكتب. ليس لقي اللي يراه في المكتبة. مثلا. نحن نريد أن الناس تحمل هذه الكتب سلوكاً في أخلاقها الله يرحمه الشيخ حسن الذي لما قالوا له لماذا لا تؤلم كتب؟ وكان عالم كان عالم عنده هو المراحل يمتحم في, في ال... كان يطلع الأول في, ال... في كل مراحل الدراسية هو أبو محدث وأبوه رتب مسند الإمام أحمد كان من عيوب مسند الإمام أحمد من في البحث أنه على بعضه أو مرتب بطريقة معينة على رواه تقريبا فجاء فرتبه على أجوال تقر فسهل الاستفادة مين رثبه؟ أبوه اسمه الشيخ عبد الرحمن السعاد يلبنا المشروف السعاد والإيمان السعاد وهم يقولون لماذا لا تؤلف كتب؟ قال سأصنع رجالا يؤلفون كتب أو سأؤلف رجالا يؤلفون الهي الناب صلى الله عليه وسلم لم يكن كتب لأنه كان نوميا لكنه صنع رجالا صليت على السلاة والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وآله لأقول لك لأن كل واحد مفضل منه دور لخدمة دينه وعنه قدر المسكولية عن ترضي أحوال المسلمين فربنا سجل لنا موقف في القرآن مش موقف راجل ولا موقف طفل حتى موقف ايه؟ موقف ايه؟ موقف ايه؟ موقف ايه؟ موقف ايه؟ عن مملكة سيدنا سليمان فكان بيعمل ايه في تطرة الراحة بتاعته؟ غاد من فلسطين طائرة إلى اليمن لا كان في أورلون ولا كان في رزهة ولا كان بضايع راح وصل إلى هناك ورجع إلى سليمان بتقييم عام للحالة السياسية والحالة الاتصابية والحالة الاجتماعية لدولة تعبدوا الشمس واقترح عليها مقترح وأخذ منه مسانة وهو اقترح منه مقترح وأخذ ورجعها لدولة اليمن ودخلت اليمن كلها في دين الله عليها <تصفيق> إذن انت مش أقل من نطب انت مش أقل من طب فالغلام انت مش أقل من امرأة فالمرأة رأها دور في تاريخ الإسلام نور جهادي بالتساع عن الإسلام والتساع عن الوطن الإسلمين هو علمي السيدة عايشة التي كانت مرجعا مرجعا العلم للعلماء مرجع من أن العلماء يقولون هناك مئة عالم يأخذوا إجازة مئة من السيد العائشة مئة عالم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما نزل عليه القوله تعالى قم فأنذر تقول خديجة قد يضاو عنها سيد خديجة قلت يا رسول الله أمت السريح أمت المال فقالت لها لقد بضع من نونك يا خدية صديد على سيدنا رسول الله بلدنا أمو بكر الصديق ارتدت جموع المسلمين الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف النبي كان بيقصوا في حجة ذلك ارتد الكثير ولم يبقى إلا أناسهم في مكة وأناسهم في المدينة وأناسهم في قبائل في قبيلة هجر في البحرين وذاقي علامه ومشرتان دباته وعلامه حرب على الإسلام فجيش فإنه بكر الصدريب 12 جيش للدفاع عن بلاد الإسلام فإنه بكر الصدريب فقول عائشة ورد وقضى على هذه الفتنة كلها فقول عائشة عنه ما كان نومه منذ تولى امرأة المسلمين إلا غفوا ما, ما كان نومه من لايك إن شائل أهم هنشاير هذه المسؤولية صلى الله عليه رسول الله العمل للإسلام وخذة الإسلام لن أحد المكافآت هناك نفسه رب منه على نفسه أنه مغرم وقت بيضيع وأحياناً اللي بيخال الإنسان يا رب أكثر ما فيش نتائج يعني أنت مش مفلوب منك نتائج ما فيش منك العمل وأقول ليه عمله وأقول ليه الله العمل بس اللي انت عمله قال له هتقيم اللي انت عملته وليس على اللي انت أنت الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلا يحاكم سيدنا بقى نوح قال نوح 950 سنة ورصده من هداية الناس 15 15 يعني كل سنة سنة ربنا يتعلي نوح تقريبا يعني بالحكامات سيدنا نوح الذي يعمل برنامج حياته كلها قلنا الدين والدعم برنامج قال إنه يدعم بليلا ده انا, أنا بدل يرسلوا دعائي الا قرار مش حد استقبل لهم واصررت لهم بالقرار الرجال قالوا اني كلما دعوته بتوصل لهم جعلوا اصابعهم دي مش صوابع مش عايزين يسمعوا خالص جعلوا اصابعهم في اذاني واستغشوا عادي شوف واقروا واستقبلوا الصبر ما هو ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرارت لهم إسرارا يعني خذ كل وسائل الدعوة ليلاً ونهاراً جهاراً وإسراراً وكذا الرقيب في الأخير خمس عشر واحد من اللي ما نسلموش معاه أسراره اللي ما نسلموش معاه ابنه خليت على سيدنا ربزولينا أنت وفوه منك فقط أل عملك ولذلك سيدنا جعفر كان في بعد في الحبشه براطئ استراتيجي واحتياطي استراتيجي للدفاع حتى اذا مقضيه لو قضى على كل المسلمين فيهم درسوا طلعوا من المدينه يبقى في مجموعة موجوده هناك في الحبشه عندنا رصيد توحيد موجود في الدنيا في الحبشه صلى الله عليه على سيدنا رسول الله ولذلك ولذلك مجوش من الحبشه لحد سنه 7 يعني كان المنطقه اللي هما بمجرد ما يرسلوا حدا ما بقى في المدينه ياتوا من المدينه خلاص بيبقى كده يعني كلنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم نصيضاً واحتياطياً استراتيجياً للأحقيدة والتوحيد في الحبشة جلس سيدنا جعلوا قتل عشدهم هناك يا في, في ملتها الصعوبة في ملتها الصعوبة تقول سيدنا أسماء من تعمية زوجة سيدنا جعفة تقول هذه البعداء البغضاء بكرهها البعين اللي هناك دي بإسماء الحبشة صلى الله عليه وسلم عشان هناك الصعبة جداً لمن كانوا عشان لكن الوجوه لا يوجد أي مساعدة طيب عمريكا ولا فيها أي راحة في صعوبة شديدة في العيش بلد كلها, كلها فياضانات مفهش أرضات واسعة تغيرها من البلاد لكن يكفي أنهم وجدوا فيها مأمنا لتوحيدهم ولدينهم المهم اللي جئتنا هنا جاء بعد مرور ها. مرور إيه؟ مرور خيبش كما يقول كتب السيرة كنا شبعنا إلا بعد خيبه السحابين وما شبعنا يعني خلاص تحلت نشاكل كثيرة تصوير بعد خيبه وصل سيدنا جعفر بعد فتح خيبه حتى قام نبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أن نبي صلى الله عليه وسلم قام يحجل على رجل الجسر تعرف يعني يحكل؟ يحجل يعني يمشي على رجل واحدة يعني بهذا النظر تخيل سيدنا نبي صلى من فرحته وجعفر وقال لست ادري تحس مخك تستادري لماذا افرح بفتح خيبر ام بقدوم ايه جعفر وجعفر ياتي باغص شهر ويكافى المفروض يقول استعنت وتبقى كده ياجيب ياخد راحه فلاكن في شيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم على راسي على راسي جيش تظهبوا الانتفاع عن الإسلام في مؤتة في مؤتة مؤتة ديه في السرعية؟ في الشمال ولا في الأردن؟ لا مؤتة في جنوب الأردن جنوب الأردن وتبوك في شمال والأردن وهم أجابهم أنهم يصلوا وإيه؟ ونرى أنهم يقولون تحت مال كبير جدا جدا جدا جدا جدا قالت عليه فقال فجعل رايه مع من مع قال فان قتل زيد كانت الرايه لجعفر فان قتل جعفر كانت الرايه لعبد الله بن رواحه فان قتل اه وتكتب الرساله وقتل السنه وسبع وشويه وثلاثه ثم بعد ذلك اخذ الرايه مين زيد مين خالد من الله الله ان ومن شؤن الله الله عليه الشاهد العمل للسال والتكاليف ان انت تشتغل لخدمه الدين كانت احد المكافئات الهاويه هكذا كان فهم الصحابه العمل لخدمه الدين والعطاء للدين مكافاه وليس عبئا وليس همه تشتكي منه وتتحرض منه فصليت على سيدنا رسول الله ولذلك عز الاسلام بهذا التفكير سيدنا العقوق وهو في لحظات موكبه ماذا قال واحد في لحظات وهو بيوصف وصف ايه شوف ربنا بيحكي لنا الحكايه صوره ايه سوره البقره ان كنتم شعواذا اذا حضر عقوبه الموت قال لبنيه ما تاكلون ماشي ما تكسبون من بعد لا تكسبون من بعد لا تعبدون من بعد ينبعدين على توحيدهم يعني قبل ان يموت فهي مهمه تقع للانسان المسلم تحت أي ظروف مثل يوسف عليه السلام يدخل السجن فلا ينسى أنه تصاح الدعوة ونسأل المسؤول هو في السجن تحت الأرض وفي الظلم وفي الظلام عن رفع راية الإسلام وكلمة رفع راية هنا لتبيين الأمور صديقي عبدالله أسمى المختلح اسمه مختلح أسلامة أوروبا كلمة أسلامة أوروبا الله عضيها الخطأ من كلمة أسلامة أوروبا لتحويلها إلى مسلمين لكن كلمة أسلمة أوروبا معناها صحيح هو تبليغ الإسلام بالأوروبا تعريف أوروبا بالإسلام لأن ماذا الذي يستطيعه ويصدره الجنائي على أحد؟ لا ينفسه، فأنا لم يستطع ذلك كما أعمل صح والله، إنك لا تهدي منك؟ أحبب، ولكن الله سيهدي منك، صحيح صحيح على الإسلام والرسول الله أوروبا خصتها نحو الأسلمة بالتغيير الديمغراسي تغير ديموغرافي سكاني بالمواليد الايه بالمواليد بمواليد المسلمين بتاعنا ومواليد غير المسلمين في كان هيبقى كثير من المسلمين كما يقولون بلد اللاموت يعني اعداد ده قال ولكن هم مرتاحوا وكانت ايه <تصفيق> است <متاعوا> وداع وفساد <بيه؟ تصفيق> السيد <تصفيق> والله ساعات الواحد يبقى يرى احوال المسلمين حصه صعبه احوال سيئه احوال صعبة جدا من الأعطاء الصغيرة والكبيرة يقول هؤلاء محسومين على الأمة محسومين للأمة الإسلامية لو وجودهم في الأمة أحد أسباب تأخذ الأمة هو ضائع الأمة على سيدنا رسول الله إذا لم تجد أب لم يكن أحد أسئلية في حيات أولاده ويضح في بيته ويقول له أنت تعمل كواند بطل كواند عشان بيت يتلاب ويقول الله ليس خلاص أسئلهم بيت وليس في الأمة واللحم والست سبع عيال اللي ولا استغفر يبقى هو هو كان سبع تساعين سبع كوادر مين هيربيته خليت على ربنا على يكون الامر من عند الله او يكون استهتار من الاثنين او يكون اشياء كثيره جدا وهؤلاء كلهم محسوبين لله ولذلك الامر يوصلها ابداؤها الابراق وابداؤها الأوفية صلوا على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايها الاحباب لماذا فتحنا هذه القضيه وهذا الموضوع موضوع العمل لدين الله موضوع من المسؤول عن نصب الدين لله اولا لرد الشبهه عن الذي يحمل غير المسؤوليه يقول العلماء والشيوخ والحكام والعلماء هم السبب فيه خليهم, خليهم ضلوا مثل الدين خليك عربنا وصولي وهذه كلمة خاطئة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون يعمل واحدا لأنه طريق عمل لأنه حامل نفسهم كان يكون كلهم أعيان كأبي بكر وعمر ووطمال لما كان فيه توحيد جهود وكل واحد يشعر بواجبك فاكر صاحب أندقب يعني سيدة عمر بن خطاب واروح في يوم الايام على ال ف ان شاء الله محشورني مع رسول صلي الله عليه وسلم لانها غريبه جدا ان الله محشورني مع صاحب اللقب ده مين صاحب اللقب ده ده أنا واحد من العلماء وادي واحد كده من المشايخ بتاع الصحره ولا فصاحب اللقب ده, ده عمل خدمه للاسلام وتسبب في ايه أزمة ازمه للمسلمين بس ما كانش عاوز يظهر في الصوره كان في نقط صح حضروا نقط وبين الاعداء في احد المعارك ودخل من هذا النقط يواجه الجيش الاخر كله وحده واستطاع ان يفتح الباب للمسلمين واستطاع ان يعني يحقق ويقلب المعركه ولم يعرف اسمه الثاني صاحب الحق صاحب الايه هحط ده بقى حق يعني صندوق وهذا في أحد الزواج ومعارك المسلمين لقوا واحد جيد بالقائد جيد بصندوق قال ليه؟ مش هادر يشيره بالزهر والجواهر قال له يعني احترث أن تكون قد أخذت منه شيئا قال لو كنت أخذ منه شيئا ما رأاه أحد غير. خط كل ذلك صاحب النصب هذا سيدنا عمر كان طلب هو فهو قال القائد انا اقول على صاحب النصب بثلاثه شروط قال قال قلت قال واحد الا يبلغ اسمه لعمر حتى لا يلقى فيه لانه يطلب المكافاه من الله وقال الا بين المسلمين هذا ولا يريد الشهرة بين المسلمين وقال الا يكافى اطلاقا لانه يريد المكافاه من الله مكشف عن نفسي وقال اوصح الله حتى ده مش عارف ايه يظهر ابيض كبير جدا جدا في في العطاء والاخلاص العطاء والايه في هو واحد لو ما نبعش ما بعطيش يكون في يكون قدام ما العبش صلى على الله عليه واله وصحبه وسلم حتى يعني حتى صور صح حالي. واحد جداع، واحد مش عشرة يمين، واحد مداد، واحد واحد في الخمط الوطن، واحد مش عارفين، وكله طريق متعاون، ولو ما فيش منهم متعاون، يبغلق صلى الله عليه وآله وصحبه يسلم، اختحنا هذا الموضوع ليسمع كل واحد منا كشف حسابه وجاده حساباته بنفسه ليسأل لسه يعني هل يتناسب نعم الواجبة بين يديه وقته ومجهوده مع أعطاء الإسلام فتحنا هذا الموضوع لنستمتل الطاقات في العطاء الإسلام من أستحية الإيجابية فتحنا هذا الموضوع لتكون هذه القضية قضية أعطاء كالدين الله ساكنة وحاضرة على أولوياتك وعلى طموحك وهذا سؤال مهم فأقدر أعمل إيه اعتقد ان تحتاج الى بس ان اعمل في بلاغه ممكن اعمل هيد. لكن اول حاجه عايز عايز تستخدم ما تكون شعار عن دينك لا تكون ميثال سيئ تاشف لدينك لا تكون طارق تكون صاحب سمعة سيئة في أي وجه من الاتجاهات لدينك فأحيانا يكره الناس الدين لسبب لغيات بعض الهيئة ميثمين وكثيرا ما قالها مسلمون جميلة قالوا الحمد لله انتعرفنا عن الهيئة قبل ان نرى ميث المسلمون قبل أن يتعرف على المسلم صليف على سيدنا رسول الله أي نيل تحمل الهمة يتابع أحداث الأمة شكلها رايحة فيه وجاية من نيل والصغيرة والكبيرة في أحداث الأمة في كل بلاد المسلمين يكون لك معها ربا يقول سيدنا سوفيان الثوي يقول إني كنت أرى حرومات تنتهك فأحمل الهمة فأقول لها نعم يعني على قد ما تحدد يعني الحد لما بيتحرق يعني لما بيتحرق في قضايا بسم الله صليت كده في التوهاء في في ناحيه ودينا في ناحيه الثانيه هو ده من الوان الجهاد الروحي الدعاء الدعاء بنص وصلنا اتكلم عن قوم وقال هم بالليل <تصفيق> ويشاركوننا في الاجر وان دعاءهم ينفذ في اعبائنا اكثر من سيوفنا الدعاء ثلاثه او اربعه ان انت اذا ما تتقطع على الثمانيه لا تحمل شيء في دي تحمل شريطك تحمل سي حفظ ولا قران حفظ ولا دين قران حفظ جميع القران اذا لم تستطع أن تبلغ الدعوه لاحد هات الاحد ناس معك في عرفه طريق الله سبحانه وتعالى اذا لم تستطع ذلك مساعدة من يعمل اذا لم تستطع ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكف شره على الناس يكف لسانه عن الناس فانه له صدقه الله اي من اي واحد يعمل اكثر شويه اي <تصفيق> <تصفيق> طب معني النبي قال من اخطا وصاف له ايه ومن اجتهد فاصاف له اجران ومن اجتهد فاخطا فاصاف له ايه نيته واجر عمله وماد له الحصل فقط فين ده لكل اعماله على 10 صلىت على رسول الله ايضا من هذه الامور ورحل في بيئه غير مسلمه تسبب في دخول الحد في الاسلام يعني ولو أو تكفل واحد مسلم جديد بالصداقة لا تستطيع منه فقط يا ذاين لما تستهدف أن تعطيه شيئاً من الدين صلى الله عليه تستهدف أن تعطيه شيئاً من عندك من من لك سبحانه وتعالى من الهداية المبكرة ومن الألبيئة التي كانت يعني سبباً في تعرفك على الإنسان أكثر من غيرك ولا تستطيع أن تحذل وتشير بأصنعك إلى نفسك في الآن وتقول أنا أيضا أحب المسؤول عن رفع إراية الإسلام إجابة على السؤال الأول من المسؤول؟ أنا أحب المسؤولين أمام الله عز وجل نقول الأباء حب الهلمة وحفظون القرآن نضم لانك ساعد زشتك في, في, في, في, في نهاية الخضرينة واجبات كثير لو خدنا احنا كده عنوان في بحث لاحظ عنوانه واجبات المسلم في بلاد الغربة في خدمة الاسلام ممكن ما ممكن نعمله حاجه كامله صراحه نشوف ايه اللي ممكن مع بعض واللي ممكن يكلف بيه الناس هناك ويبقى يعني ربما يقف بجوارنا بين هذا وذاك روعه ونكتب في هذه الكلمة ان الإسلام يوم خيام الثالث في سورة في رجل ويمر عليه الناس واحداً واحداً فيقول هذا ما هذا خلال لي حتى يمر عمر فيقول له كنت ذليلاً فعز هذا الرجل أولاً من خطار فعندما تقول أنت على الإسلام هذا سيقول الإسلام في حقك هل الإسلام سأتعرف عليك؟ وإذا أتعرف عليك سأقول يعرفني منصرني أن أعرفني وتجاهلني وأخذلني نسأل الله عز وجل أن يعيشنا إسلامنا الله عز إسلامنا جائدين وإذا عدنا يدعنا في رفع رؤية الإسلامية الله علمنا ما يبقى وقعنا بما علمتنا الله فيما بقيا من أمرنا وعلم في الخاتمتنا صلى الله عليه وسلم وإلى